أي يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي والداعي هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب قال بعض أهل العلم يناديهم أيتها العظام النخرة والاوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قوم إلى ربك للحساب والجزاء فيسمعون الصوت ويتبعونه ومعنى لا عوج له أي لا يحيدون عنه ولا يميلون يمينا ولا شمالا وقيل لا عوج لدعاء الملك عن أحد أي لا يعدل بدعائه عن أحد بل يدعوهم جميعا وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب وعدم عدولهم عنه بينه في غير هذا الموضع وزاد أنهم يسرعون إليه كقوله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر والإهطاع الإسراع وقوله تعالى واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وقوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وخفتت وسكنت هيبة لله وإجلالا وخوفا فلا تسمع في ذلك اليوم صوتا عالية بل لا تسمع إلا همسا أي صوتا خفيا خافتا من شدة الخوف أو إلا همسا أي إلا صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر والهمس يطلق في اللغة على الخفاء فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام كصوت أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات ومنه قول الراجز وهن يمشين بنا هميسا البيت وما ذكره جل وعلا هنا أشار له في غير هذا الموضع كقوله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقوله هنا يومئذ لا تنفع الشفاعة الآية قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مريم وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قوله عنت أي ذلت وخضعت تقول العرب عنا يعنوا عنوا وعناء إذا ذل وخضع وخشع ومنه قيل للأسير عان لذله وخضوعه لمن أسره ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد وقوله أيضا وعنى له وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مشكورا واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة فقال بعضهم المراد بالوجوه التي ذلت وخشعت للحي القيوم وجوه العصاة خاصة وذلك يوم القيامة وأسند الذل والخشوع لوجوههم لأن الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع ومما يدل على هذا المعنى من الآيات القرآنية قوله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا الآية وقوله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية وعلى هذا القول اقتصر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة وقال بعض العلماء وعنت الوجوه أي ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا وذلك بالسجود والركوع وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة لأن السياق في يوم القيامة وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم علامات الذل والخضوع لله جل وعلا وقوله في هذه الآية وقد خاب من حمل ظلما قال بعض العلماء أي خسر من حمل شركا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 إلى غير ذلك من الآيات والأظهر أن الظلم في قوله وقد خاب من حمل ظلما يعم الشرك وغيره من المعاصي وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم والعلم عند الله تعالى وقوله في هذه الآية الكريمة للحي القيوم الحي المتصف بالحياة الذي لا يموت أبدا والقيوم صيغة مبالغة لأنه جل وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق وهو القائم على كل نفس بما كسبت وقيل القيوم الدائم الذي لا يزول قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان من يعمل من الصالحات وهو مؤمن بربه فانه لا يخاف ظلما ولا هضما وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلى غير ذلك من الآيات كما قدمنا ذلك وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم بأن الظلم المنع من الحق كله والهضم النقص والمنع من بعض الحق فكل هضم ظلم ولا ينعكس ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل الليثي إن الأذلة واللآمل معشر مولاهم المتهضم المظلوم فالمتهضم اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه وظلمه فيها وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عد ابن كثير فلا يخاف بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعا ولا نافية أي فهو لا يخاف أو فإنه لا يخاف وقرأه ابن كثير فلا يخف بالجزم من غير ألف بعد الخاء وعليه فلا ناهية جازمة للمضارع وقول القرطبي في تفسيره إنه على قراءة ابن كثير مجزوم لأنه جواب لقوله ومن يعمل غلط منه رحمه الله لان الفاء في قوله فلا يخاف مانعه من ذلك والتحقيق هو ما ذكرنا من أن لا ناهيه على قراءة ابن كثير والجملة الطلبية جزاء الشرط فيلزم اقترانها بالفاء لأنها لا تصلح فعلا للشرط كما قدمناه مرارا بهذا التنبيه من المؤلف رحمه الله تكون نهايه لقائنا على امل اللقاء بكم مستقبلا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته